لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَنَابُشَ عَلَى الْبَشَرِ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرٌ مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْ نَادَهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَجْمِيرًا وَقَوْمًا نُحِلَّ مَا كَذَبُوا الرُّسُلَ غُرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ النَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِأَصْمَالِ مِنْ عَذَابٍ وعاذا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تثيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها فالكانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُزَيِّنُونَ عَلَيْهَا الْغِطَاءَ لَعَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وفا تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم ترَ إِلا عُبِيكَ كَيفَ مَدَّ الضِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُمْ مَجَّالَ الشَّمْسِ عَلَيْهِ دَرِيلًا تُمْ مَقْبَضَنَاهُ إلَيْنَا قَبْضَيْ يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَرَ نُشُورًا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 فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا فَلَا تُطِعْ كَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَادًّا عَصَبًا وَهَادًا مِلْحًا أَجَاجًا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 أَنَسْجُدُنِ مَا تَعْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ اللَّبِيْجَ الَّكِ السَّمَاءِ بُجَو وَجَعَلَ فِيهَا تِرَا جو وَقَمِرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَوْنَهَ رَحِيلَ رَحِيلَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَبْدَكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيثون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما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 تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلّت أعلاقهم فضلّت أعناقهم لها خاضعين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق رساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأَتَيَ فِي الرَّعَوْنَ فَقُلَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَ نَبْنِي سَرَائِلَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِي وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم, إن كنتم موقنين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إنكم تعقلون قال لئن استخطت إلى هن غيري لا أجعلنك من المسجونين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 لعلنا نتبع السحرتين كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرات قالوا لفرعون إن لنا لأجر فإن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأوجوكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل فدعون في المدائن حاشرين إنها أولئك إلى شرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَارًا لَّاهِبِينَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَخِنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَنَقَفَ كَانَ كُلُّ فِدٍ كَالصَّوْدِ العَظِيمِ وَأَذْنَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ وَأَنْزَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين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 ما أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان سر مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تستقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيَّعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وتتخذون مصانع لعلكم تخلجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخ لكم عذاب يوم عظيم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 لكم ربكم من أزوادكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاخْشَوْنِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رِضِي الْعَالَمِينَ أُوفِ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَذِبُونَ فَاسْتِقْعِلي عَلَيْنَا كَفَّ فَمِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادقين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 ربك له والعزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بير روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين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 وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إله آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عطوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم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 وتصاروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسين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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّدْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إني لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إن, إن هذا لهو الفضل المبين وحشغ لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعونه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبست مضاحكا من قولها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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكف غير بعيد فقال أحفت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مراتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت يا أيها الملأ وثوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديدي والأمر إليك فاضري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قوية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أبلة وكذلك يفعلون وإنني مغسلة إليهم بهدية فلا ورث بما يرجع المرسلون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 فَلَمَّا جَاءَتْ طِيلًا هَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ قَالَ كَأَنَّهُ هُمْ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية ذما